والذي يدعو الى الله تعالى يبشر الناس وينذر الناس وقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا برحمه من من منا لا يحتاج رحمة الله تعالى بل نحن نذكر رحمة الله تعالى ونذكر اسمه الرحمن الرحيم في الصلاة وفي خارج الصلاة في اليوم والليلة مرارا كي نستدر رحمة الله وكيف نسير على جلب رحمه الله تعالى فما من نفس نتنفسه الا برحمه من عند الله تعالى وما من لحظه نعيشها الا برحمه من عند الله تعالى والرضوان هذا الرضا رضا الله عن الانسان اعظم شيء وجنات لهم فيها نعيم مقيم ما في الدنيا متاع يزول اما في الاخره فهو نعيم باق لا يزول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 وهذه بشار أخرى أنهم في النعيم الذي هم فيه خالد انهم خالدون لأنهم في هذه الدنيا لما كانوا يعملون الصالحات يعملونها على سبيل الاستمرار والدوام إن الله عنده أجر عظيم مهما تخيلت النعيم الذي أعده الله لعباده الصالحين فأنت لا تبلغه ثم قال تعالى بعد أن ذكر هذا الشيء العظيم حذر من ارتكاب صراط المغضوب عليهم أو الضالين لأن الإنسان إذا انحرف عن صراط الله المستقيم حرم النعيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا بالله واتبعوا ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم لا تصيروا اباءكم واخوانكم في النسب وغيرهم من قرابتكم اصفياء توالونهم بافشاء اسرار المؤمنين اليهم والتشاور معهم إن آثر الكفر على الإيمان بالله وحده ومن يصيرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة فقد عصى الله وظلم نفسه بإيرادها موارد الهلاك بسبب المعصية ولتأمل الانسان في هذه الآية ربنا قال لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم فهولاهم أقرب الناس إلى الإنسان فعلى هذا غيرهم من باب أولى وأحرى فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا يختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفرة على الإيمان ثم قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم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 وازواجكم واقرباؤكم وأموالكم التي اكتسبتمها طبعا تأمل هنا جاءت اقترفتموها والمفسرون فسروها باكتسبتموها وهو معنى صحيح وفيه معنى أن الإنسان مولع بكسب المال وتجارتكم التي تحبون رواجها وتخافون كسادها وبيوتكم التي ترضون المقام فيها إن كان كل أولئك أحب إليكم من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل فانتظروا ما ينزله الله بكم من العقاب والنكال والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضيه إذن في هذه الآية التفكير على أن الإنسان يجعل النعم في طاعة الله تعالى وليحذر الإنسان أن ترده النعمة عن طاعة الله تعالى وذلك هذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله وعلى وجوب محبة رسوله وعلى تقديم هذه المحبة على محبة كل أحد وعلامة ذلك أنه إذا عرض على الإنسان أمران أحدهما يحبه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يفوت عليه محبوب محبوب الله ورسوله أو ينقصه فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم تارك لما يجب عليه ولذلك ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون المال يحبه الإنسان لكنه يقدمه لمحبة الله تعالى الذي محبة الله عنده أعظم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 فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على سعتها ثم وليتم عن أعدائكم فارين منهزمين إذا ربنا جل جلاله يذكر المؤمنين فضله ويذكرهم إحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن عديدة في غزواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النصر هو من عند الله تعالى وبتأييد من عنده وبتقدير لا بعددهم ولا بعدتهم ونبههم على أن النصر من عنده سبحانه وتعالى وربنا جل جلاله ذكرهم بهذه الوقعه فقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم كانوا يومئذ اثني عشر ألفا فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة فأراد الله إظهار عجزهم ففر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بقي على بغلته في نفر قليلا ثم استنصر بالله وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه ونادى بأصحابه فرجعوا إليه وهزم الله الكفار إذا على الإنسان أن لا يعجب أبدا بنفسه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 على المؤمنين فثبتوا للقتال وأنزل ملائكة لم ترواهم وعذب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال والسبي الضرار وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المعرضين عما جاء به إذن ربنا جل جلاله يذكر عباده نعمه من فوائد الآيات اولا مراتب فضل المجاهدين كثيره فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة فلهم المزية والمرتبة العلية وهم الفائزون الضافرون الناجون وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء تخصيص يوم بالذكر من بين أيام الحروب لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله وحصول الهزيمة عند إيثار الحضوض العاجلة على الامتثال فضل نزول السكينة فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة طمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر وسكينة المؤمنين سكينة سكينة ثبات وشجاعه بعد الجزع والخوف إذا الإنسان يتدبر الآيات ويتدبر المعاني ولا يجعل شيئا من محاب الدنيا يلهيه عن محبة الله تعالى والإنسان يكثر اللجا إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم المرء أن الولاية الدينية هي أعظم وأشرف من ولاية النسب، وأن النصر إنما يكون من عند الله تعالى وحده، فهو ليس بعدد ولا عتاد ولا قوة، إنما هو في مدد من عند الله تعالى، وإيمان المجاهدين وصدق توكلهم على الله تعالى. أهم من كثره العدد والعتاد هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته